المماليك حكايات المماليك كاليف عبد الرحمن فهمي اخراج مصطفى ابو حطب يا محنا الفرقه في الساحه الساحه اليوم في الصحة. It's a hot, hot shoe. Let me hit you some new jams. It's a hot, hot shoe. You're a boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, Mammal, mammal, mammal, mammal. An elephant, it has a. It jumps, it runs, it climbs, it walks, it runs, it runs, it runs, it runs, it runs, it runs, it runs, it runs, it صباح الفل يا ابو خليد صح النوم مش طح بادل يا ابا اين الزلاب يا ابو القايل امو اهو والله انت كان عليك صهرة امبارح ولا ايه يا ابراهيم بس لما لمتش ان لوش الفجر يا أبا. وليه كده يا ابني الاصول اصول الراجل ينام بادري عشان يصحى بادل تايل لو امك هنا كانت اهبادتك كم على الحكايه دي شعيشة <تصفيق> بيقولوا ايه الامثال على النوم بدري على ايه يا على النوم بدري <تصفيق> بيقولوا نمي المغربية كنها البدية <تصفيق> <تصفيق> وحيات النبي تتعاكي على عقلنا بقى فيه مثل بالشكل ده ويه ينكم <تصفيق> هاقولك ايه بقى يا خون قالوا في المثال يمكد بس بس بس بس تحت تفتح في الامثال مش هنفكر النهارده مرينا بقى يا كتة الزلابية اللي كنت عاوزة تفوتين الفجر حاضر علشان فاجبا ايه ده هي دي الزلابيه يا أولية اوه جايبالكم بدماء للهو خلوا الزلابيه يتحلوا بها بعدين ولا ايه يا ابراهيم اصلا عينه فارغة انا عارف يا اي حاجة يوه ما لك يا ابراهيم قد احنا ليه اقلوا يا ستك ما على وش الفاجر يوه سلامتك يا ابني كان في حاجة مخليك قلقان لا ابدا بس الدنيا كانت حره وما جاليش نوم ذا كلام برضو يا ابراهيم قل لي ما قال لك عيش انه ما نمش من ولا لازم معنى يكون عيان على ما ينامش ما هو اللي ما بينامش الا وش الفجر ده يكون عيان يا <تصفيق> ودي كمان قالوا في الامثال ياما <تصفيق> لا يا ولد لا هي لازم بنظرالك على عروسه <تصفيق> ما هو صحيح لازم يتجوز بقى يا اخويا تبقى راجل خلال ايه ما انت لسه ياوليه من شوية ايه انه لسه عاي مادم بيصهر للفجرية يفكر يبقى حاطس عينه على وحدة حجم بيقوله في الامثال يا <تصفيق> اما الحكاية ما بدهاش امثال الحكاية كلها ان الدنيا كانت حر دي عاوزة مات الرخرى ما يهمك ياوليه عندها من الامثال دي خيزن خيزن اللي على الاكل واللي على العيش واللي على الحر واللي على البر حتى الابهام قبل قتله مثلا النهار ده الصبح <تصفيق> بالك انت ابراهيم <تصفيق> اللي يخلي الراجل يترمي على فرشته ما يتقلبش للصبح ايه <تصفيق> الشغل <تصفيق> حكم الراجل الشغال طول النهار يرجع البيت جثته مهدودة من التعب يحط دماغه على المخادة ما يدراش يبقى كله مكسب في النهار اشتغل وكسب سبقوته وقوت ولاده وفي الليل نام وكسب كسب راحته ورح اتدنوا ونفوخه قصدك ان انا يعني ما بشتغلش يابا لا بتشتغل اه لما شغل عن شغل يفترق أنا لسه كنت بحكي لامك وانت نايم علي لما سبتني مغروس في شبابيك اغاصن ار وجريت على الرميله تتفرج على المماليك دي كلها ساعه يابا انا مش بحاسبك ولا انا بعلمك وانا أقرأ لما تروح تتسع وتتفرج على الدنيا وهي الرميله فيها فورقه ايه يا حظ اهي خلب بتجري وخبط ورزع بالسيوف والدبابير طب ما هي اخر جدعانه يا اما <تصفيق> الجدعانه ان الواحد يجري على اكل عيش يا ولد دريه يا ابو بتتكلم كده يقول ان انا عايش عوال عليك انا قلت كده أنا سامع يا سامع عيش يا ابني بعلمه مش عاجبه اسمع يا انا اصلا رب استوات ملومش اخوات فى بر مصر كله عاوزك تطلع احتل منهم كلهم ابوك قلبه عليك يا ابراهيم اليا بغت منبكاني وبعدين بقى عاجبك كده يعني يا ابراهيم هتفتح لنا بقى في الامثال تانى اليا يا اخوي اعرف صودك انت و ابنك اليا داخل بين البصل او الريم <تصفيق> انا عارف نفيش فايدة امي هاتي الزلاب يا بقى خلينا نحل ونتوكل على الله انا مش قاس لا لقى عليك ولا انا كل اللي عاوزه انك تاخد بالك من صمعتك احسن الرميلة واللي بيجرى فيها مش هينفعوك بحاجة انت لو خدت بالك معايا في الدكان حخليك تبقى مجر احسن مجر في بر مصر وان حطيتها امك في المماليك والخيل والكلام الفاضي اللي بيجرى في الرميلة واللي ياكل على ديرس وقيد اهي قالتلك بتاعت الغلابية يا اخويا اذا انت بتحدد دي الأمثال أكثر مني أم الأمي كنت تكتب على نفس الهم من الصوب من نفسي يا وليه مرة من نفسي لا والله الله تسلب تيدي كامو ابراهيم قول يا وقت قول عميل إذن أمك الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين يو ما تاكل يا ابو ابراهيم انت الحقتي يا اخويا الحمد لله رب العالمين عشان اروح افتح الدكان لا مستني هابا مالبس لا كل انت على مهلك وفي احصاله لا تقعد <تصفيق> وما تربحش جدع على الاكل اصله مش هيجي معايا على الدكان على طول امم <تصفيق> روحاته يشتري له زين من المغلق خد يا الفلوس اهي وانت جاي فوت على مغلق الحج حسان هات معاك لوحيد. بس الحج حسان ما بيفتحش قبل الباحة يا يابا على ما تخلص اكل وتلبس وترغم مع عمك شويه المهم تكون عندي بالخشب قبل اذان الظهر سلام عليكم مع ألف سلامه وأنا ايه اللي هيقعدني اذان الظهر أول المغله ما يفتح على طول قد ما الدكه الاذن لحد الظهر روح ارغي معايا شوية قال له تونسني بدل ما بقعد من الصبح للمغرب وشي في الحيطه أيوة عشان يرجع يقول لي المماليك والرميله واجري على اكل عيشك لا سيبك افتح الله ما هو قلبه عليك يا ابراهيم صحيح يا ضمان حين ابن من الخيل والجري ورا المماليك في الرميله وهو عيب بقى يما الواحد يتحرك يمكن اتعلم يا مصبتي تتعلم ايه يا ابراهيم ايه وعي يا ضناي واخوك الله يرحمه لما حارب الفرنج في المنصوره ايه ما قلتلوش من شغلنا خلاك امين الله يرحمه ما كانش بيسمع كلام حد ابدا وهو رخيص قتل في المنصوره بس بعد ما قتل من الفرنج السبعه اسعه اسعه وحيات راس ابوك الغاليه ده كان طايق فيهم فشر اثبت العسكر السلطاني هو فيه زي خلك امين ضروري كان في المنصورة زيه كتير فشر ده كان زين الرجاله ده كان عليه ضرب الدبوس هد الصف <تصفيق> هديك قررته بلسانك اهو مالبقى مش عاوزنا نتفرج على المماليك وتعلم منهم ليه يا ابني يا ضنايا اصلي المماليك بتوع اليومين دول وحشين فين دول من المماليك ايام ما كان الملك الصالح عايش يك كان مثل بيقول اخرت خدمة الغزة على ده بأمثالك بس يا أم. انما الحقيقه لا في الحقيقه ازمه خدمه الغز عز يا مرحب عليه ما جتش ليه النهار ابويا مش عاجبه الحكايه دي تاني كاني كان سلمى في العضم على غيار ريم ابوك باين انه مش عليك قوي قوي عليه وقوي عشان اللي حيلته؟ طيب يا حلت ابوك <تصفيق> حريم مين دول اللي تلنوا تلاقيهم حريم واحد من الامره عشان في مملوك راكب حصان قدامه. بلا انا نفس في ايه ولا من زمان ايه نفس اشوف حريم اللي مجيد دول شكله قريب تقول لازم زي اللابن الحليب طب ببعد من سكتهم احسن المملوك بيبص لنا والشر عينيه ديني لله يا ست الستان فلا هيجعل في وسك الأبوض يا وليه تيضا <متعي> <أميل>. ليه <متعي> يا أمير ابقهين يا أوليه بتأهل الله ابقهين يا أوليه انت هو هو ابقهين مش إيه تب ايدك يا ابن الثلاث تبعبوا بالخلطة بضربة واحدة ننزلته حاجة ابن مين داع ربكالة تستميده راجل جادع صحيح ايه اللي عملته دا براهين لعنا تسيبه طايح في الخلق بالكرباج والحسان طب يلا نهرب قبل ما يمسكون هم مين دولة حمسكونة دا كانوا كلهم جاريو سابوا الحريم وجاريو تبهولي يا ابراهيم ورؤ انت وصل الحريم انا حدثار خلاص عليوا خليك مع الرجال موافق استهاني مع اللي حصل اصل جوزك زودها اوي ده مش جوزي اه ولا مؤاخذه انا ما افتكرتش جوزي ده مملوك عند اغاثون ار اسمه ايدومر اغاثون ار حضرتك على كده تبقى مرات الامير اغاثون ار لا يبقى بنته اغاثون بنات. بنت مال حضرتك تبقى مين دي تبقى ست جنه خاتون دي. انت انت يهمك فيا انا ابقى مين معاكي حق يا ست انت سمعتيني سالتك انت مين محمود ابراهيم ابراهيم ابن القسطى مصطفى النجار مش مهم انت ابن مين وتشتغل المهم انك راجل شهم الله يكرمك يا, يا ستي ده بس من اصل ولو اني ادمر مش هينتلك العمل تشتي انا ما مخافش انا هقول للامير على اللحظ انا ما مخافش الا من ربنا بس يا ستي <تصفيق> مش من مماليك دي عينه الامير اغصانق لازم العبيد بلغوه باللحصل طبعا ازبك انا هظبط في الحواري دي قبل ما يشوفني ما <تصفيق> تخافش <تصفيق> انا هحكيله على اللحظ تحكي مين يا ست هو ولا أخذر يعرف التاهم سلام عليكم انت مش بتقولنا بتخافش الا من ربنا اهو كلامة ست ما تدقيه <تصفيق> <تصفيق> الاني صنقرة اخر كده لي هم القمرة كده دام مجتمعين عند القطل ما يرجعوش إلا بعد نص الليل. ما تقومت تنامي. لسه بدري عن نوم يا ورد انتي ما تعتمش من اللي جرالك في السوق النهار تعرف يا أختي أن أمراض البلد عندكم مش وحشين زي ما كنت فترة ساعت ما يدوموا روقع من على الصفان قلت ضروري هيقطعونا حدث وكان لي قاعدت تسرق والعبيد جاريو بس إبراهيم طلعش. إبراهيم مين إبراهيم ده الشاب بيلقى عيدهم مر وحماني لحد ما طلعني من السوق امم وعرفتي اسمه ده هو قال لي علي في حاجه دي اظن قعدتي ترغي معاه طول السكه طب ومال لا يا جنه انا اختك الكبيره ولازم انصحك مسحيني بيه البلد هنا مش زي عندنا في العراق هناك كانت قعره صغيره كل اللي فيها عارفين بعض لما تكلمي حد ما فيهاش حاجه انما هنا لا لا ليه ميش فر فرقة؟ البلد هنا واسعه ومليانه ناس ما حواليهم شغل الكلام وفلنا عملت وفلنا سود لا يا جنة. إذا خرجت تاني اوعي تكلمي حد في الحواري ولا حد في السوق <تصفيق> أنت خايفة علي أف <تصفيق> وفلت غريبه وجاية لسه جديد وما تعرفش أهل البلد دي لا عرفتهم النهاردة كويس كويس قوي ولو كل الناس زيهم كانوش السطر قدروا يحرقوا بغداد سيجيك من كلام البنات الصغيرين ده انتي متعرفيش حاجه في الدنيا لسه انا اختك الكبيره ابوكي سايبك امانه عندي لحد ما تقدروا تعجعوا قلعتكم تاني في العراق ولازم احافظ عليك <تصفيق> ودلوقتي اتفضلي امي ناش اتسهر معاكي اواميسك لحد ما يرجع القديس <تصفيق> من الارض ومين قالك ان انا حاستنى لحد ما يرجع ها. انا اي منام انا رخص قبل جوزك ما يرجع الكلام ده عندكم في القلعه مش بقولك هنا حاجة ثانية قال لي اسمعي بتتكلمي كده تفتكر ان الناس هنا جايين من بلاد واق الواق وانت بتستغربي ليه ما هم المماليك من بلاد واق واق عادتنا اللي تربينا عليها غير عادتهم خالص. <تصفيق> بكرة لما تتجوزي مملوك زي حتعرف <تصفيق> انا اتجوز مملوك <تصفيق> طبعا اترك الامير صنقر حيتيب اخت مراتي من غير ما يجوزها امير زيه على الاقل <تصفيق> قومي قومي ناني مرحبا يا امير صنور الناس كلها بتتكلم عن شهامتك في اكل الخاين قطامش يا امير قطط اكل الخاين بالشهامه والبطوله ده واجب الله فيك يا امير صنور واكثر من امثالك انت تعرف الصاحب كمال الدين ابن العديم اول مرة اشوفه في اجتماع امبارح بس سمعت عنه كتير وانا ايضا اعرفك في السماء يا امير صنور الصاحب كمال الدين هو اللي كشفني لي امر الخاين قطامش وهو اللي جاب لي جوابه الهلاك ملك التطار عظيم عظيم وازاي جواب الخاين وقع في ايد سيدنا الشيخ الحقيقة ان الامير جي في الدين قطر يمسي في فضلا لا استحقه لان القائد القطامش وقع في ايد الملك الناصر صاحب حلب فيها الى هنا الصاحب كمال الدين من المقربين للملك الناصر يا امير صن <تصفيق> عظيم عظيم وازاي وقع جواب الخاين قطامش في ايدي الملك الناصر يا سيدنا طبعا الملك الناصر له الصدفة الصدفة يا امير صنقر رسول الخاين قطامش بعد ما خرج من حلب عشان يوصل للتطار في العراق هجم عليه بدو بيقطعوا الطريق لكن... وقتلوه واخدوا اللي معاه لو فيه الجواب وصلوه للملك الناصر لكن يا امير والملك الناصر لما ارى الجواب وكان يعرف ان قطامش امير الف عندنا عارف ان المسألة خطيرة فبعتنا الصاحب بالجواب عشان يحذرنا ان فيه خوى في نفسهم عظيم عظيم طيب وما وجدوش مع رسول قطامش اي حاجة غير الجواب؟ زي ايه مثلا؟ اي حاجة نعرف منها بقيه اللي خانونا واتفقوا مع التتار لان المصدر الوحيد اللي يدلنا عليهم هو قطامش نفسه وانت قتلته قبل ما نستنطقه اه يعني انا غلطت على كده حاشا لله حاشا لله يا امير انت فعلت عين الطوارئ بس انا كنت فضل اننا نستنطقه الاول ايوه ده مظبوط مظبوط تماما انا غلطت بس انا معذور ان ماسناتن قطامش بيراسل التتار قدرتش ابدا احوش نفسي بس سيوف التتار ملت نهر دجله بدم المسلمين واحنا نتفق معه طيب ليه ايه اللي يخلي قطامش يخون دينه وبلده واخوانه ايه بس نقصه ايه التطار حيدينه ايه اكثر من اللي هو فيه انا كلمت مولانا السلطان المنصور على انه يعينك امير الف بدل قطامش ربنا يدين فضلك ربنا يدين فضلك يا امير كتب ودلوقتي تتفضل تقابل مولانا السلطان عشان يلبسك الخلعه انا حفض طول عمري مدين لك بالفضل ده يا امير قطوص الفضل لاصحاب الفضل يا امير صنقر وانت تستحق اي والله اي والله المناصب تكليف يا امير صنقر وكل ما بتكبر وظيفتك مسؤوليتك وواجبك بيكبروا ربنا يقدرني يا امير السلطان نستنيك في الأصر بعد صلاة العصر طيب أنا عاوز بقى تفنن فضلك وتعمن جميلة وتسامح أخونا السنجر سنجر؟ سنجر الحمامي؟ ما يا أمير الصقر. أنت عارف اني سمحت مرة واتنين. لا لخاطر الصاحب كمال الدين؟ الصاحب كمال الدين على عيني إنما أنت عارف طريقي أنا أسكت أول مرة ونبه تاني مرة لما ثالث مرة لازم أعافظ إذا جازت الشفاعه اقدر أعرف إيه زنف الأمير سنجر سنجر من الممالك البحرية زي ركن الدين بيبرس لما هرب بيبرس وأصحابه فضل سنجر في مصر استدعيته وقلت له إنه مش عايز يتصل بيهم اتصل بيهم مرة نبهته اتصل بيهم تاني مرة حذرته ثالث مرة هرب لهم أموال كانوا مخبينها عندهم وضط عليه وسجنته وإن شاء الله حسمه اللي يرتكب الذنب ثلاث مرات مش ممكن يتوب طيب واذا ضمنت أنا يعني أنت المسؤول عنه أيوة الحالة دي ما فيش معنى تبوس مره مرة ثانية امر أمر روح استلمه من الألعب نفسك وتحت ضمانتك ربنا يديم أفرالك ربنا يديم أفرالك عليكم. السلام عليكم السلام عليكم يا سفدين بورك هكذا مصطنع القلوب انا بعمل اخر محاوله عشان ارضيهم يا سيدنا الشيخ ويا ريت يرضوا اظن صنقر بعد النهارده حيبقى اخلص اليك من ولدك يا ريتهم بس يبعدوا عني شرهم عشان اعرف افضل التتار لهذه الدرجه انت على ميلادك يا سيدنا الشيخ صنقر ده زي التعبان يقرسوا يا بالله تعرف يا سيدنا البلد خسرت واحد ضفروا برقبتهم كلهم وركن الدين بيبرس صدقت صدق والله يا سيدي الدين كنت هقولها لولا اني خشيت غربك أنا مغضبش من الحق يا سيدنا أبدا بيبرس عدوي وحاربني انما ضفروا برقبه اللي هنا دول كلهم من أول سنجر لحد صنقه مش عاوز تفكير يا جنة كل بنت لازم تتجوز وانا لك اصلح واحد انا مش قيل لك ان الامير لازم يجوزك قبل ما ترجعي القراها بس انا ماقدرش اتجوز دلوقتي ليه علشان, علشان اصلي ما بفكرش في الجواز دلوقتي قلنا الجواز مش عاوز تفكير انت شوفتي الامير سنجر الامير سنجر راجل عظيم بكره حيساله مستقبل كبير الامير سنجر مش ممكن يقبل واحد مش ظن انت عارفه مع عزتك عندي يا جنه انت زي بنت جمال انا ما قلتش حاجة اميرسون بس بس بس ايه بس انا ما اقدرش اتجوز وبعدين بقى يا جنى ليه ما تقدرش تتجوز اصلي ايه اصل انا ما بفكرش في الجواز ما اقدرش اتجوز <تصفيق> ما اقدرش غريبه قوي البنت دي دارها ايه الجوازه دي لازم تتمي وردها لازم تتمي حد يخطب عليها يعني ايوه مش في ايدي انت اختهت كبيرا بس بس دي عندي ما يهمش طيب حقصب عليها ازاي بشغلتك انت بقى لو غصبت عليها حتبعت لابويا تشتكيله ابوها عارف ايه عارف عارف منين انا بعطله رسول خرج من مصر على دمشق بقى له ساعة ياه يظهر الجوازه دي تهمك ايه وتهمك انت كمان يا وردة لا انا مش عاوزة حاجة من الامير صانع ولا انا انما نعم كلنا محتاجين لركم الدين بيبرس والفنجر من اصحابه وخش دهشيته وهو اللي حيخص صندوقه واحنا حنروح لبيبرس في الشام بيبرس جاي مصر إيش معقول ده لسه محارب قطز والسلطان السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي حاجه تانية بيبرس راجع مصر وانت ايش عرفك جالي جواب من الشام من جمعه ان هو واللي معاه حيسيبوا النصر صلاح الدين ويرجعوا مصر وقطز هيسيبه يرجع مصر قطز يتمنى انه يرجع مع انه عدوه وحربه مرتين <تصفيق> بالسياسة عاوزه كده بقولك احنا بنلعب في البلد دي لعبه كبيرة كل واحد فينا عاوز يوصل للسلطنه وكل واحد بيصفي اللي قدامه قبل اللي قدامه ما يصفيه دلوقتي رسيت على اتنين مش قادر واحد منهم يخلف من التاني قطز وببط و لما برش يخلص على عدوه يتفق معاه وبيبرش هيرجع مصر وقطز هيرحب به وهايتفق هما الاثنين سواء التانيين لحد ما يخلصوا منهم وبعدين يطل بعض وأنا <تصفيق> <تصفيق> أنا أنا مسني لما يخلصوا على الباقين وبعدين خلصنا عليهم. والتتار التطار ما في حاجة دول في ايدي ازاي اه مش حقر اقولك دلوقتي لان لسه ما وصلناش لحدهم المهم نخلص الاول من القمر اللي في مصر وجوات سنجر وجنه حيثبنا بايه في دي كلها اهم حاجة ان افضل موجود بالتصفية شغالة كل واحد مع قطص ببرصة حيصفيه اذا انتصر وكل واحد مع ببرص قطص حيصفيه اذا انتصر فانا لازم افصل مع الاتنين لحد ما اديك الفرصه اللي عرف فيهم بعدها انا ضامن قطز دلوقتي وعوز ابنان دبرس عن طريق سنجر عشان كده خرجت من السجن على ضمن فيه واحسن طريقه اضمنوا بيها اكتر اني اجوزه جنه مم. فهمتي فهمتي دلوقتي الجوازه دي لازم تتم ليه سهين <تصفيق> يا رافض نار بحب لما اروح اقرا ورد على الشيخ عبد العال <تصفيق> ايه. ايش جاهب فلسان الخيل يبسدو عباد الله. الله الله الله ايش جاهب فلسان الخيل يقرفو عباد الله. الله ايه. طيبين يا تبن الشيء هم عامين في بلسك. الله الله. انتم خليتم في الدنيا بركة يا اولادات البركة. الله. انا جاي تائب ومستنصر يا تبن الشيء. الله. واتبحش تروا الدنيا من رحاب الله. حابر الله في كل خطاء وتايب خش على الحلقه يمكن تاخذ لك نايب الله الله الله الله مفيش في اخبار جات من البلاط هاي بعد ما تنفض الحلقه روح على طول ويسيب باب القصر وراني مفتوح في هناك عشان في اخبار مهمه الله الله الله الله شايف الراب اللي ماشي بيتسحب ورا القصر اه كده حرامي لا بيدخل القصر ولا من باب الصغير شايفو? اقطع دراعي المكان ده حرامي. الحرام عبيط. ما يسيبولوش لبواب مفتاحة. ده الباب متساب مفتوح مخصوص. هم اللي هيكون ايه يعني? عالم عاي. عن فيه? ندخل وراها عشان نصبطوا معاه. دعمين? عجنة. ما ليه يعني فيكة مين اللي يسيب الباب مفتوح بالليل الا اذا كانت فيها. وهي يتسيبوا مفتوح ليه. عشان عشقها. التهاني ملهاش لازمه يا أمير صنقر السلطة في الظروف دي تكليف مش تشريف احنا بنهن البلاد يا مولانا بسلطنتك وبندع ربنا انه يطول في عمرك عشان النعيم اللي حكشوف البلاد على ايديك يفيد ويعم على العالم كله انا عايزكم تدعوا ربنا بدعوة واحدة بس يعينه يقدرني على هزيمة التتار. ان شاء الله يا مولانا هتهزمهم وحتنج البلاد من شرهم هو ده اللي انا عايزه وهو ده السبب في اني قبلت السلطنه لما الأمر والأعيان عرضوها علي فالنفس يا مولانا أحضر الاجتماع ده عشان يكون لي الشرف المشاركة في اللي حصل شوف يا صنر أنا فاهم أنت بتقصد عايز تقول إن الأمر اللي عرضوا علي السلطنة أعينهم في المناصب الكبيره وإنك لو كنت معاهم كان حيصيبك شيء من الخير إنما أنت غلطان العفو يا مولانا العفو أنا أميهمنيش إلا خدمتك حطني في أي منصب عندك حكم سعيد بيه حتى حتى ولو كان في المطبخ السلطاني انت مكانك مش في المطابخ يا امير صنقر مكانك في ميدان الحرب بس كنت عايز اقولك انك غلطان اذا تصورت ان حوزع المناصب الكبيره على اللي عملوني سلطان انا لما بختار واحد لمنصب بختاره لانه اصلح واحد يقدر يقوم بواجباته مظبوط اهم منصب طبعا هو منصب اتابك العسكر. انا مستعد افديك بالقدس يا مولانا انا, أنا عايزكم تفدوا البلد يا صنقر مش تفدوني انا انت البلد يا مولانا عزها من عزك ومجدها من مجدك لا لا خلينا خدمين البلد يا صنقر وعزنا من عزها ومجدنا من مجدها اذا كنا فاهمين غير كده يبقى مش هننفع. البلد هي الاصل لازم نفهم كده كويس اللي تشوفه يا مولانا مش اللي اشوفه يا صنقر لازم كلنا نفهم الحقيقة دي خلاص يا مولانا البلد هي الأصل وكلنا خذ منها إذا كده نقدر نوزع المناصب كنت بقول إن أتابك العسكر هو أهم منصب ترشح له مين علشان اعينه فيه اللي تشوفوا إنه أصلح واحد له يا مولانا وانت أطربين مننا أنا بشوف إنه أصلح واحد للمنصب ده هو فارس الدين اقطائي اقطائي ايوه وانا امرت بتعيينه فيه خلاص ماله بتسالني ليه يا مولانا الامر امرك على كل حال التمت الكدب الاسراف مع السلامه كم طمعان في الاتبكيه الله اعلم هيعمل ايه لما صارت منه لو نظفت البلد من امثاله يبقى التطار امرهم سهل ربنا يعمني فيها ما يحسش فيه وهو جاي اسمع بقى انت جرجرتني لحد هنا اه ان انا حد جرجرني معاك جوه القصر لا يا عم اوله شرط اخر نور آه. انا هقعد استناك هنا والعنب بتاع امبارح ما وحشابش ايه عنب اه اسكت يا مش ديش امبارح كان مغص واسهال وكانت حالتي كارب حد قال لك تاكل ده كله ده انت اكلت دي قفه لوحدك طعم ابراهيم طعم طعامه فبيسكت احسن حد شايف واحد بيقرب من باب اللي انا مش زحمه يا عم هو عودخني باب ما بينا يا عم اعتقني الوجه الله يا سمان ما تضيعش وقت مش عاوزين نزغ مننا جايين بارح اه اه يعني يمه امر لله في المغص والاسفار اللي حييجي الليله على في الجدا دي الليله سيت مصفوف ما اني افل بنفس امبارح في يمكن حد من المماليك بيقرب من وراك بالليل مش ممكن مش ممكن اه انت متأكد متاكد ان ما حدش بيراقبك في الليل ايه هنا مستحيل انا, أنا بقى لي في مصر خمستاشر سنة حد يشك فيا كلهم فاكرين اني من اهل الطريق فين كان اول أمير يجي يصل علي عهد يصلك اما دي الباب ده مفتوح ازاي تراقب مماليكك وجواريك كويس مش تقول حد مراقبني انا خايف استخبى انتا ولما اخلي ابوكتمور يفتشوا بس وبتمر نعم افتشهم وتشوفهم كلهم موجودين ولا حد منهم غايب غايب ازاي يا مولاي مش ممكن اعمل زي ما بقولك وتعالى اقول النتيجه هو هطرف رايحين بس لسه شايفينه داخل قدامنا انا يا عم لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه انا ماليش دعوه تعال نشوف وين نمشي من هنا يا عم لا مشي ولا جري بتفصل بقى التهيؤات دي اللي هتودينا في داخل تهيؤات ايه غخر اللي ميتك ما شفتوش بعينك طول وهو داخل بربط تهيؤات وانا قاعد على التهيؤات يعني امبارح تهيؤات برضه تهيؤات ونص كمان وقفه العنب اللي دبتها في كرشه تهيؤات رخره على معايا انا لازم نشبطهم الليلة مش حيفلت من ايدينا زي مبالح ايه يا لا لايت حد غايب كلهم نايمين يا باوتاج لا عدا جنة خاتون قاعدة في الكشك اللي في الجنينة طيب روح انت ما مفيش حد خرج من الاسر ومش ممكن يكون حد دخل لان الباب دا ما من بره يبقى مفيش غير الحل واحد بس مش معقول طيب ايه اللي كشفني الجواسيس تطص عبدالعجز عبدالعجز ايه اوكي أطلع. لقيت حد غيب انا مش لاقي تفسير اللي فتح البده ايلا تفسير واحد بس هو انتبه ايوه جيجاسوس بيرقبك وبينش وراك مطرح مطرورك مش ممكن يدخل وراك مطرح ما تدخلش ازاي <تصفيق> هو ده التفسير الوحيد والجاسوس ده في القصر دلوقتي مستنيك لما تخرج يخرج وراك اقولك <تصفيق> مستحيل <تصفيق> ده الحل الوحيد الباب المفتوح اولا مش ممكن فتح الباب ولا قفله من بره معنى كده ان اللي فتح الباب فتحه جوه جوه القصر وخرج ومعرفش يقفله وما دام كل اللي في القصر موجودين يبقى اللي خرج لازم واحد من بره القصر لا جاسوس. جاسوس عليك انت بقى مش علينا مفيش فتصرفاتي حاجة تخلق قصص يبعت علي جواسيس في لا بيك انت انت مش بتقول الباب ارتوح من بره وانت رايح تفتحولي معنا كده ان الجاسوس اذا كان في جاسوس صحيح دخل القصر وخرج منه قبل ما لا صحيح اذا انت اللي مش بشلت اقول لك انا بقى لي 15 سنة بشتغل في مصر تحت قياده في ألوف من الجواسيس على هيئه الدرويش وتجار. محدش يشك فيه ابدا معرفش معرفش لما التفسير الوحيد لفتح الباب هو ان الجاسوس دخل وراك وجه يخرج وراك انت لا الباب ففتحه وخرج ولا عارفش يفعله بس انا ما خرجتش امير ما خرجتش انا بتكلم عن امبارح انبارح بالليل الجاسوس خرج وراك امبارح بالليل الباب ما فلوحه بالليل من غير ما حد من الجنينيه ولا القراصه شوفوا الباب متداري في الاشجار ولا حد يقدر يشوفه الا اذا كان افضل اذا صحت فكرتك دي يبقى احنا في خطر مؤكد احنا في خطر طب والحقي معرفش لما اولا لازم الجاسوس ده يتمسك ويتعذب لحد ما يقرب الحقيقه وعلى ضوء اعترافاته يتصرف وحتمسكوا تاني اذا كان بيه مشوارات و بيه فمعنى كده انه في القصر بالوقت هم تفتشت القصر؟ لا متقوم بفتش عما مليك والخدم بس طب فتش القصر واعمل ضجه بس الكل ضجة يعرفه؟ لا أبدا وما حذكو ازاي؟ وهو خارق وراك حستناها بين الأشجار اللي عند الباب وأنا حارف اللي حصل ازاي؟ إذا كان عارف الحقيقة ولقيت اننا انكشفناها حهرض عن طريق الجبل قبل الفجر وحفوظ عليك خير قادر الرد اللي جالي منه لك وخان على شروطك خليه خليه معك دلوقتي خليه معك أحسن لو خصل حاجة لقد تحضرها ولو في الأرض يبقى دليل عليها أنا قريته على كل حال هو موافق على كل طلباتك مم. يعني تقدر تضمن السلطنه لما نفتح مصر. مش مهم السلطنه دلوقتي مهم اني اني أضمن خياتي أخرج أخرج وانا حقفز بك استنى الكسوس لحد ما تسكنه اتمر اتمر اين عنا هتقول ايه هاتتلاها وتعال معايا وبعد ايه ايه مستعين له اثره ولا والله انا ماليش دعوة انت بخدع مجنون وبتسمعش الكلام بقولك دي كلها تهيؤات مش مصدقني انا نعم احنا دورنا في كل حته في الجنينه دي لك كورش كتا عندها لها. دي لتجوارينات عند العنب اهو كده يا اخي كده ما تبقاش تهيؤات <تصفيق> ودي تكعب العين يا عم فاضي خد راحتك على مش في الكشك وارجع لك على مهلك على اقل من مهلك ما تستعجلش خالص هذا سر هوا في على اقل من مهلك ايه تكوشك فينون ولا ولا ربطناهم مم. المراتي ومالوا اخويا بس روح ازبطهم لوحدك انا مستنيت هنا يا جدع ام امال ما تبقى ستقيل. يا ابني وانا مالي ما تزبطهم انت و تسدني رح هتبحضرني معك ليه تبتحيط <تصفيق> <تصفيق> ولا بتحيط حب ايه اللي كله نفت ده بقى حياة النابذة تمزع لها لخلص علينا وفي اعقلوا مال انت مش قلتها هتكسفهم وبس نخلص عليه وتودينا بداية تسقط عزاني اسمعنا يا رب هتخلص عليه وتودينا بداية الباب. ما وتودينا وانت وانتقف عند الباب إذ حاول يجري كده ولا كده الناعو <تصحيح> وهاني يا أمه ما لنا وما للجرع المفهوم في عقله ده انا مش ممكن يسيبني الوحدي في المصيبة دي بأني ده يا هو مين؟ مي انا ما كانت معي احد تعالى يا ابراهيم انا عوزات حيثه داخل في الوقت يا اخي ما تستاس وقفاء ما استمع السدي بتقولك تعالى ما تتلعب احنا بني قادم عليوة ايه يا كانليو من كل راضي يا ستي يا بني ادم يا بني ادم لا لا انتوا ايه اللي جابكم دلوقتي <تصفيق> من يا ست يا حرك بس راح فين مين هو اللي تاكل دي بقولك مفيش حد داخل سيبو بنيه تسمح تنسد ده اه اه قلت لستي ان انا وابراهيم كنا بنتفسح جنب القصر على النيل يعني اصل هوا النيل بقى زي ما انت عارفه انت هتحكي لها حدوته احنا لازم ندور عليه تسمح تنسد وتقعد ساكت يا ستتي وبعدين بقى شفنا ولا تهي لنا يعني اننا شفنا واحد حرامي بيدخل القصر حرامي اه واحد اشتغل عليا في لا مش حرامي ده يجين بارح كمان ده يا اخي تتم اعوش بالله قلنا بقى ندخل نقفشه علشان خاطر التمير مش عارفه ان افضلوا علينا اوي <تصفيق> زل خمس كرابيك عيني عيني شوف تحتك زي هد الله يلعن النكد واللي بدعه ها وبعدين قلنا بقى ندخل نقفشه وهنشوفك نشوفك نسلم عليك بالمره افلك بقى بصراحه كده عشتينا يا حلوة الواحد يقول يعني الحق واجر على الله وحيات النبي وحيات النبي انت عشتينا وانتم كمان وابراهيم بقى عبال عندك ما بينمش الليل وانا كمان حلو حلو, حلو. حلو. ما دام الحكاية كده ما سبك وانا بقى تصطفلوا مع بعض وضعانا للتكعيبة سلام عليكم حلوة تعال تعالى تعالى يا ابراهيم انا عوزك خلاص يا عم عايز علوة تعمل بيه ايه انا حتى لك عند التكعيبة ها؟ ويعمل معروف كده في خ ودي على الاخر ها؟ سلام عليكم ربنا بعثت تليقة في, في اللحظه دي علشان تساعدني أساعدك فيه الأمير سنقر وورده اختي عاوزين يجوزوني للأمير سنقر عارف عارفتني أبويا أسمعهم بيتكلموا مع بعض وقالوا كانوا بيقولوا إيه ما قالكش كانوا بيقولوا أنكوا حتتجوزوا بس عاوزهم يقولوا إيه تاني بتكلموش عن بيبرس بارس ولا عن التطار وايش دخل بيبرس بارس والتطار ما هم السبب سبب فلا في ايه؟ فاني لازم اتجاوز الامير ساندر وش جاب بيل دي, دي يا تف؟ ايه الحكااج؟ اوه ده اللي محيرني كله كنت عاوز اسألك فيه انا احكي لك على اللي حصل كله أتفكر كنت تفكر معي تبتعرف ان الامير بيبرس والسلطان قدر انا تهضبيني عليها وتعلينا بدي ايه مكلا اتكلم انت لاي ماتبهم مني انتيل قدامنا هو انا نصف وراي وش حاضر نصف ورانا من السوق انتين انت هرسكيني يا عاما وانتك انت وضني النارقاء ومتحاقاتهم افلا وكذا طب ازاي تعمل العمليه السودا دي يا ابراهيم اللي حصل بقى يابا طب وبعدين بتقول ان الاغا عرفكم طب ما هو ضروري هيبعت يمسككم هنا ما احنا مش هنقعد في بيوتنا يابا مش هتقعدوا في بيوتكم وما هتروحوا فين يا ابني خلينا نهرب ياما اتفقنا انا وعليه ونورا نغير هدومنا وحيفوت عليا نهرب على طول ههرب تروحوا فين اي حته ياما ان شاء الله حتى نروح نستخبى في الجبل معقول برضو الجبل احسن حته ايه اغاني ما اقدرش فيها بس الجبل مليان مجرمين يا ابو ابراهيم برضه ارحم من الاغامه ده لازم عليهه ادخل عليه بسرعه هو في وقت ندخل ونخرج يا ادم قابل حره هيقفل علينا وهنبقى محبوسين زي الفرن في المنقاضه يلا بسرعه ادخل هات بس علام اللي مجهز لنا دوال <تصفيق> انا اخدها معايا ها بس يلا بسرعه يا حاج يا خالتو مبرهوم عشان زمان الاجا جاي جاي ورانا في السكه دي عاملاه تعملوها يا ابني والله يسأل يا ابني انا ماليش ذنب انا اتخدت في الرجلين بس كنتوا هتعقلوه ليه انا انا اللي عقله ده مبيعجبوش مخ حد بمخه احنا نشوف بقى مخ زابو ابو خليل هيعيشنا ازاي في جبل <تصفيق> اسمع يا اولاد نعم انا عندي فكره ايه ايه رايكم تستخبوا عنديش الدراويش درويش اه الجبل زي ما فيه مجرمين فيه درويش على الاقل هناك هتلاقوا تاكروا وتشربوا من غير وجع قلب هلو احتاج الدرويش يا ابراهيم تيجي نعملها هي احسن حاجة وانا ليه اصحاب ومعارف كتير في وسط الدرويش يعني اذا ما كنتش أنا حقدر اجيلكو هناك بنفسي تقدرون تبعتولي على اللي يلزمكو مع واحد منهم. ايه قلت ايه يا ابو خليل بس إيه. انستخبى في وسط الدرويش من غير ما نكون درويش انا وش عرفك ان احنا مش درويش انت من اهل الطريق وليلى في حاجة بيني وبين ربنا يا اخي انا هبعت كل واحد درويش صاحبي اول ما تقولون انكم من طرفي هيشيلكم جوه عليه يلا تاكلوا على الله خد خد يا اولاد اللي أو قدرت تكفلهم اهو شخخوا اكلكم يوم لحد ربنا ما يعدي لا ما تعمليش هم اكلهم الدراويش صاحبي هيجيب لهم كل اللي هما عاوزينه طب مع السلامه مع السلامه يا, يا حبيبي ربنا يجعل لكم في كل خطوه سلام خد بالعافيه بقى يا اخو ابراهيم والنبي تاخد بالك منه يا علي وده زي اخو وهو وداني بدايه غير انه زي اخويا يلا بينا يا اخويا <تصفيق> عليك السلام عليكم يا السلام عليكم يا بابا مع السلامه يا أولاد اول ما توصلوا الجبل تسالوا على الدرويش اللي بقول لكم عليه من حق أبا انت ما قلت لناش اسمه ايه اسمه الشيخ عبد العال ابراهيم ما تنساش الاسم ده الشيخ عبد العال مع السلامه إبراهيم <تصفيق> هذا الجبل حلو هنعمل ايه بعد كده؟ اه هنسأل على الترويش اللي قال لنا عليه الشيخ عبد العال آه. بس هتسال مين؟ الطوب ولا الصخر ولا القمر ولا النجوم؟ ما فيش جنس صريخ من حوالينا اه ادينا ماشيين في الجبل لحد ما نلاقي حد اه وانطلع علينا الحراميه يا حدي يعني عاوز ايه؟ عاوز ترجع الحاره ما هو لازم نفضل ماشيين لحد ربنا ما يسهلها اه اه أو يعني ياما وانا كان مال انا ومال الحب اللي ودي المشناقه ده مش صاحبي لا ايوه برضه لا جيت معاه ليه, ليه؟ خفتي طب خليك في خفتك دي للاخر بقى وما ترجعش منها اه هو انا اقدر اعمل حاجه كده أوه. ده مكتوب ومكتوب أوه. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده اسمك عليوه اسمك ايه اوعى انك من. خايف مني خايف فش فش انا مش بقول ده اس ولا جن ده اقول اس ما تسكت انت راجل مش عارف ده الاول يعني هيكون ايه هيكون ايه ترويش عاوزنا نصلي وراه جماعه واحد المجرمين اللي في اه وعايز ناس ف دي فخ جاي خليك في لا لا يعني نطلع من نقره نقع في تحضيره ده احنا على باب الله ورايحين فين نا شيين الله وايه اللي جابكم هنا برجين انتم جيتوا لك لأضاعكم <تصفيق> يا رب يا فاتج يا فاتحسفت قلتلك قلتلك ان احنا ناس على باب الله ومش قفدين شر لكن انا قصد الشر قلت ايه بقى قلت كل واحد بنياته انت باين عليك لمض وغلباوي تعرف كلمين؟ بكلم ابن آدم وحاوة لا انا ابن الابرسة ابن جهالة بالحرق ابن العفرقية السرق تباين عليه فشاري اولي كلمت انا مين؟ انا عثمان الرزة الرزة تبا الرزة اولا عثمان اللي يضحك على عثمان الرزة لسا من خلاش انت عاوز ايه دلوقت وروني معاكم ايه ما معناش حاجة والخرجين اللي انتم شايلينهم دول ايهم اكل جوادة واحدين همعاني تاخذ لهم اكل طلعوا اللي معاكم قلنا لك ما معناش حاجة اللي يفوت من هنا لازم يدفع الفردة لعتمال الرزة ما معناش يبقى مش هتفوت خلاص موافقيني عن الزرجة زرجة زي ما جينا ويس ولا ترجعوا كمان هم يتدفعوا الفردة ساوديكم الأبس استغفر الله العظيم ممم. وبعدين بقى. قلنا لك ان احنا مش عوين شر انتم بينكم ما تعرفونيش عارفين انا اسمي عتمان الرزة ليه, ليه؟ عمان الشاي الرزة تضرب بقى خلق الله والضربه منها لو نزلت على حجر تتحلو بصر. بصوا. بصوا يا مهاري او حجر تسلق مصين ها ها ها ها ودلوقتي تدفع الفقدة بالتي هي احسن وإلا <تصفيق> فرد صمد احد احد فرد صمد احد احد فرد صمد انت يا عثمان مش حبطة الشقاوة والتوب للي خالقك باب التوبه مفتوح يا عثمان وربك تواب رحيم ما صليت العشاء الليله دي يا سيدنا الشيخ وايه فايد صلاتك يا عثمان قلبك عليه بخاتم الظلام توب يا عثمان وافتح قلبك للنور توب لربك وخلي النور يعمر قلبك يا ابن حواء وادم وانتم الزين الشيخ عبد العال في طلب ولا في عهد والله يا سيدنا الشيخ ابويا بعتنا له بيقول انه صاحب بيقولات يا غير. وبعدين معاك يا عثمان يا ايها الذين امنوا نجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم خيب اما نشوف هيطلع حرامي زيه ولا لا <تصفيق> انا ابويا لسطه مصطفى النجار اللي دكته في حاره كتامه وايه يعني مصطفى الله. النجار مصطفى النجار راجل صالح من ذريه صالحه انا فكره كويس ده هو اللي عمل مقام سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه برضو حرام يا عثمان <تصفيق> يا عثمان <تصفيق> الاتنين دول امانه في رقبتك لحد ما توصلهم للشيخ عبد العال امانه في رقبتي انا دنا, دنا امانة أنا. انت مسؤول عنها امام الله ولو عرفت انك اذيتهم ولا ضرتهم ولا اخدت منهم فردة مش هيصل لك طيب فاهم عمرك مطاع يا سيدنا الشيخ وانتم يا اولادي نعم يا سنة الشيخ لما تشوفوا ابوكم بلغوه سلامي ان شاء الله قلولوا الفقير الى الله نصر الدين الفيومي بيسلم عليه ان شاء الله روحوا مع عثمان وما تخافوش منه ربنا يخليك يا سنة الشيخ لا معلق عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا يلا انجروا قدامي يولادي لا لاوه اتفضل انت قدامنا يا جناب المحتسب اه... امشي يا هاتم بقولك ما اتدعاقش يلا فيه ده قلت هلا امشي انجروا قدامي الله. ايه اتعاطك معي اسمع بقى عثمان انا قلتلك احنا مش شر بس مش معنى كده حد ان ان عظمينا بطاري ادكش انت تمشي قدامنا اه لو ما كانش <تضع> الشيخ نصر الدين سايبكم امان فلقات لا ما يهمكش اللي فيكوك يعمله انت اللي هتمشي قدامنا يا اللي لا لا لا, لا, لا, لا يا, يا, يا. يا. يا بقولك يالا <تضع> يا <عزيزيط> انت يا يا, يا يا <تضع> <عزيزيبي> <عزيزيدي>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 وما انت فاهم ايه نساكتلك من الصبح من دب الأدب بس بقى بس اتنجي بقى بس اتنجي لما نشوف بتاعته ايه أولاد بعد ما صليت السنه في القدس الشريف قلت studio. الحق العصر في مقام سيد الحسن رضي الله عنه في حلب يا سلام يا اللهم اجعلنا من بركاتك يا سيدنا الشيخ <تصفيق> أنا في السكه شفت اندم لم لم لم على على بلاد لم لم لم حول. لم لم لم لم نمله ملوش اول ولا اخر نمله مفيش قوه قدره تقف قصاده ولا قوه حتقدر تقف قصاده فرسان كما النمش واكسام كما الأفيال والسيوف كما الفرس قال الله تعالى في كتابه العزيز لا قاصم اليوم من أمر الله صدق الله العظيم سبحان الله, الله, الله, الله وبعدين يا سيدنا الشيخ وبعدين قلت اغتف رجلي لحد بلاد السند أصرع المغرب هناك تعرفوا شفت إيه بين العراق والسند إيه رمز رمز. آه. رمز رمز إذا كان من العراق لحلب نمز اللي بين السند والعراق رمل شوفوا بقى عدد حبات الرمل اللي بين العراق والسند كل حبة منها قصدها فارس من التطا <تصفيق> ومشين مشين مشين مالكم على فين؟ <تصفيق> على مصر على هنا عليكم يا أولاد البلد <تصفيق> سمعتم سمعتم ضودانكم وداغريم الجدع صاحب ابوك بيفرح بالناس اكتر مني يا علي ودا من الوصلين عيب تقول في وصلين يا بني ادم طب ضد الدينار اللي ادهولي ادى سنور ما خلانيش اعرف اسرح بالناس السارح دي إنتم عارفين يا جوبغ ومغوغ يا مرقش يا ابوهم يا اهلهم يا جوبغ ومغوغ يا رب يا لطيف يا رب يا رحيم يا محمد ربنا سبحانه وتعالى طلقهم عليكم من وراء السد عشان يفكوا عشان الفسق عشان الفجور اللي مل البلد وكله من مين من الحكام من الأمراء احنا النجدان احنا مساكين يا سيدنا وإذا ربنا أنزل لك قرية أمرنا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تديره صدق الله العظيم وبعدين يا سيدنا إيه قلت الحق العشاء في مقام الطهرة. وبعدين في التطر يا تبنشير التطر اه انتم بتسألوا عن التطر اه الحاجات دي من امور الدنيا وانا هجرت الدنيا ومبهجها من زمان من زمان اوي يا دنيا غر غيري يا دنيا غر غيري يا دنيا غر غيري يا دنيا شايف انت كذاب يا سيدنا اتمنى ازيش ازيش أنا سابع صوت إبليس إبليس بقرون السوداء أنا اللي حفتح أغنك اللي لا دي بأمر الله عيب يا عجمان؟ جميل من الأولياء عجمان ما لا تسيبوا يسرح الناس لك بتمالك إذا كنت من أهل الخاطر زي ما بتقول وريني شطرتك اختف رجلك لحد القدس قبل ما الرزبه بتاعتي تنزل على بحره عثمان الملعون عثمان الكافر. افري يا سيد للشيخ افري يا سيد للشيخ اظن يا عثمان زمان الشيخ عبد العرجة لا وتيلك ما يرجعش قبل العيد اه طبعا واحد يصلي الصبح في الكعبة والظهر في القدس والعصر في النجف والمغرب في السند يا دوب يوصل مطلع العشا وحنفضل قاعدين كده للليل جاب لك ايه يا مقدم الضيافه ورق الزفاف السلطاني بس عاوز تطمن على ابويا وام وابعت لهم يتصلوا منهم رخري اه ويبعتوا لنا حت والدك كده بالمرة شوية فراخ محمره وحمام محشي اه انا عاوز المحشي واذا امكن يبعتوا لنا عوز صغير كده على ما قلت استغفر الله دي استيبه ناقه هناك هو دا ومعه تاجر بين عليه مريش همته حاجة نطاكة ملعب من الاول ها قطب عندك انت هو ها انتم مين اللي معايا ده رجى بالميدان بش عطار على قد الحال وانت تطلع ايه انا درويش على باب الله اسمي الشيخ أحمد الدسوقي شلله يا كيد إبراهيم يدسه. ها. طيب خلا أنت هو. ها نطلع ن يا مقدم. إحنا ما حقت نشخة. أطلع بقى بالسماسة أحسن وحيات النبي. أخذك رزة عقبك رصيد. ها. ما عن عثمان الرصة أو ولا؟ اسمع بقى عثمان بقى دي مش لا تسيبنا تشوفش مجد المال وهو المكسب لي ولكم لا مش هسيبك انت ما احدى على باب الله قلو والله يا ابني قلو اطلع من دول يا ضلالي انا ضلالي حرم عليك بدنا اخلص عليه دي بس اسكت تسكت انت سيبوا ليا انتو عاملين بتشوش واشي ايه بقى مش عارف بتشوش واشي ايه بيوروا عليك عدات يا سين يا حيل احمد معروف انا مش قدها بعد ايه دول قربوا وخلصوها قال ايه يا شيخ احمد الله انا بضحك معاك كفايه بقى متكملش وبعدين بقى يا شيخ نصر الدين الحاجه يا شيخ نصر الدين. الدين خلاص خلاص يا شيخ احمد عليك الامان انت والعصاري اللي معاه الله ايه اللي خلاها جري زي المجنون لا بقى مالكش دعوه بقى ده شغل فهلاوة بتاع اولاد البلد انت راجل درويش في بالحاجات دي <تصفيق> ولا يا ابو خليل <تصفيق> وكانت فين الفهلاوه دي مبارح لما طلع علينا كنت بتترعش زي الارنب ليه انا انا معلش على أنا لموم لما تفضل انا دلوقتي عندي اهم منك فضل فضل فضل يا شيخ احمد انت وسراج تعالوا ما تخافوش مش احسن اللي بره انا مش مقم اللي كان هدول لا لا لا اخو ما تخافش مصديين زيي هودهم بس لحد ما اشوف ايه حكايتهم بتشوشوا بعض ليه تخافين مني تعالوا ما تخافوش الحكايه اننا هنأكل مع بعض لقمه اه عشان يبقى عيش ما نلش احسن يا بيه قلت له ما تغفش تعالى انت, انت باين عليك جدع أمير يا ابني احنا فعلا جوعنا من المشي اصلنا ماشيين طول الليل علشان نلحق نصلي الجمعة في مقام سيدنا الحسين وجوعنا جوعنا جامد قوي ايه طب حد كده بقى. يلا ناكل بقى مستني ايه آه. ما تطلع اللي في الخرج بتاعك على عليوه آه. إيه انت اللي عازمهم يا اسو ولا هتاخذ منهم اكلهم والله يا اخي ما بين الخيارين حساب ولا يا سيدنا تمام يا ابني تمام المهم المحبه بس تعجبني تضحيات المحبه بقى تطلع لنا بقى اللي في الخرج بتاعك ايه الخرج بتاعك انت والميدان ده الخرج واللي في الخرج تحت امرك يا ابني بي. انت انت اسمك ايه هو اسمه عليوة وانا انا اسمي براهيم اي بقى تفضل بسم الله ايه ده لا تتم عكزه الوهده ولا بتاعده الامرة اخير ربنا يا ابن كتير يا <تصفيق> عثمان حيتمك تبتيمي بجمعة لبنحيز مع الاكلة دي اه صحيح احنا مالناش حق وراح فيل يا عثمان عثمان يا روزة ابعدوا عني مش حنزل الا يما يمشي الشيخ المؤتي اللي عندك سامحتها خلاص تعالى تعالى دول المحمرات والمؤدلات والمحشيات أنا باري نفسك انا موظف اللي بيبرس مفاجاه ما يحرمش بيها مفاجاه مفاجاه ايه يا مولاي مفاجاه حتخليه حرم يعمل الحركات دي معايا ذا كان هو نار فانا ميه يا موباي اعتبرني دراعك اليمين في كل اللي هتعمله ضد ببرس انت يا امير بتحيرني أنا يا موباي ساعات بتصور انك من حزبي ببرس وساعات بشوفك مخلص ليا جدا يا أنا انا طول عمري من اخلص عبيدك ليك مش انت اللي صممت اني افرج عن الامير سنجر ايوا انا افرجيك وانت قبلت الرجا يا موباي وذا تعطف منك سيبك من حكاية التعطف خلينا نتكلم بصراحة سمعت انك عايز تجوزه اخت مراتك بعد استئذانك طبعا يا مولاي التصرفات دي افهم منها غير انك عايز توصل حبالك بحبال بيبرس وحزب بس مش بالخيانة يا مولاي انا ما جبت استرت الخيانة يا امير صنور انا راجل صريح واحب واجه الناس بصراحة حسألك سؤال عايزك تجاوبني عليه بصراحة اذا كنت عايز توصل حبالك في بارس وحزبه بشي جاي تحربني عليه دلوقتي؟ مولاي يظهر انه بيشك فيها انا عايز جواب صريح مش عايز لف مولاي انا كل تصرفاتي صريحة وواضحه وتشرفني ومفيش حاجة ابدا بعملها اخبر منها برضو لسه ما على سؤالي جواب واضح يا مولاي اسمح لي أستغرب إزاي فات على فتنطقك فتنت <تصفيق> <تصفيق> احتارت معاك يا أمير صنقر انت عارف يا مولاي ان مراتي تبقى بنت الأمير عز الدين ربان اللي فات قلعته في العراق لما اتطار وهرب وهرت على الشام عارف وعارف ان ركن الدين بيبرس في الشام بيمثل قوة المستقبل <تصفيق> يعني يعني القوه اللي بتكبر بالتدريج واللي ينتظر انها تسيطر على الشام في يوم من الايام وبعدين تسيطر على مصر حاشا لله يا مولاي حاشا لله القوه اللي تسيطر على الشام لابد تطمع في مصر زي القوه اللي تسيطر على مصر لابد تطمع في الشام دي مساله معروفه انا بقى معرفهاش يا مولاي كل تصوري ان بيبرس حيسيطر على الشام وبس وعشان كده كنت بحاول اوصل حبالي زي ما بتقول عشان ايه هتستفيد منه ايه وهو في الشام مش انا اللي هستفيد يا مولاي انا كنت بعمل كده عشان حماية الامير عز الدين رضوان افرقت عن صنجر بضمنتي وحجوزه اختمضاتي على امل ان ببرس يدبر الامير عز الدين رضوان بلد يحكمها في الشام بدل قلعته اللي فاعدها وحرقها التطار لا رات اوه يعني بتعمل خدمة الحماك بس يا مولاي نما لما, لما شوق المصر اتغيرت وببص دخل مصر متنكر طمعا في السلطنة قدمت وجهي نحوك على وجهي نحو حماية دا حماك معاه. دخل مصر معاه ما هو ده اللي خلاني اخد الموقف العنيف ضد يا مولاي اذا حماية تأمر عليك فانا اول واحد جئت الحماية زي <تصفيق> ما قتلت قطامش واكثر يا مولاي طقم مش على البلد انما حرايا بطامر على شخصك العظيم وشخصي اغلى من البلد طبعا يا مولايا طبعا البلد تبقى ايه اذا خلت من شخصك العظيم يا, يا امير سنغر انا سبق قلت لك ان ما احبش اننا نفكر بالطريقه دي والا مش هننفع البلد هي الاصل وكلنا خد منها انت تقول يا مولايا زي ما يعجبك انما احنا احنا يا مولاي ما نقدرش ننكر الحقيقه ابدا ولا نقدرش نغمض عينينا عنها ابدا اي حقيقه يا سرور حقيقه ان انت الاصل انت الاصل يا مولاي والبلد كلها اللي فيها ربنا جعلها لخدمتك كبير <تصفيق> الهي يا مولاي يا سلام شوف انت كنت فين وجيت ازاي لحد مصر وشوف اللي حصل عشان تبقى انت السلطان ربنا هيا بكله عشان النتيجه دي ربنا بعت الفرنج عشان تبان شجاعتك للناس وموت الصالح ايوب عشان يوصل استاذك عز الدين قايبك للسلطنه وموت عز الدين وابنه لسه طفل عشان تبقى انت الوصع عليه وبعد الطفل يهديدوا البلاد عشان الناس تعزل الطفل وتختارك انت السلطان يا مولاي وبعد ده كله جاي تقولي ان البلد هي القطر واحنا خد منها سنقر انت منافق كبير بس في كلامك شيء من الحقيقة كل كلامي حقيقة يا مولاي وكل السلسلة الطويلة من الحوادث اللي حصلت دي كانت بتدبير إلهي عشان توصلت في السلطنة لا صحيح بس السلسلة ناقصه حلقه الحلقه الأخيرة ناقصه في ايه بعد السلطنة ناقص يا مولاي في هزيمه التطار وتخلص البلاد الإسلامية كلها منهم والتدبيل الإلهي اللي بتقول عليه كله حصل عشان النتيجة دي يعني انا وصلت للسلطنه مش عشان ابقى سلطان لا عشان اهزم التتار وحتهزمهم باذن الله يا مولاي ومش هيقدر يهزمهم حد غيري انا محمود ابن مورود ابن اخت السلطان جلال الدين خوارزم شام الله يرحمه الله يرحمه ويجزيه عن الاسلام كل خير ربنا مجاني من المدابح في خوارزم وجعلني مملوك وبعني في مصر عشان اوصل للسلطنه واهزم التتار وههزمهم ليه إرادة الله أنا الاداه اللي هتحقق إرادة الله وأنا يا مولاي إدراعك اليمين زي مؤتلك أنت كنت بتقولها بمناسبة بيبرس مش بمناسبة التتار يا صندر أنا إدراعك اليمين يا مولاي في كل حاجة إبرايك إيه بقى في بيبرس وحماك عز الدين رضوان نعمل فيهم إيه يا مولاي تبعت لهم تجريدة على الجبل ترجع برؤوسهم كلهم هم هم تقوم انت بالتجريدة دي؟ ايه؟ انا يا مولاي انت مش بتقول اعتبرك دراعي لبين؟ ايه يا مولاي بس <تصفيق> على اي حال ما تخافش انا بضحك معا لا لا ابدا يا مولاي ابدا انت اذا عمرتني فانا عبدك المطيع يا, يا مولاي لا لا انا زي ما قلت لك من الاول موظف لي بيبرس مفجأة مفجأة غريبة جدا هو دخل مصر متنكر مش عشان يقتلني زي ما انت فاهم لا ده عشان مش متطم ليا خايف لكم بعيت له يجي مصر عشان اقبض عليه فجاء متنكر وسب مماليكه في الصالحية عشان يشوف الجو يطمئن قبل ما يدخل البلد مماليكه ايوه بس انت متأكد انه مش جاي اللي لا لا انا متأكد الأخبار اللي عندك مش دقيقة زي الأخبار اللي عنك <تصفيق> على العموم انت أدرى يا موجايها وأنا أديت وكبي لحبك انت فعلا عملت اللي عليك والباقي علي أم <تصفيق> طيب أستأذن أنا يا موجعي على فكرة انت هتفضل مخبي خبر الأمير عز الدين رضوان عن مراتك واختها لحد إمت أنا كنت مخبلي يا مولاي لإني ما كنتش قادر أقول لهم بإني أبوهم جاي يغتال مولانا السلطان قلت خليهم فاهمين انه مات عشان ما يحضنونش عليه مرتين لما تقفلوا جزاء خيمته. ودلوقتي بعد ما عرفت إنه مش خاين ومش جاي يغتالني أظن ما داعي إنهم يفضلوا زعلانين عليه وهو حي ولا إيه امرك يا مولاي عايز اسمع ان التهاني والافراح دخلت قصرك من الليله ان شاء الله يا مولاي ان شاء الله كان الغرض هو منع الصلح والاتفاق بين ببرس و ما نمنعه بأيدينا يعني نبعت بعض رجالنا يقتلوا ببرس على انهم من رجال السلطان احنا نقتل ببرس ايوه ونخلص. بس مش مطلوب قتل ببرس كل المطلوب هو تخويفه من قطس بقصار تشكل حد ما يرجع الشام لما مليه. فاهم فاهم بس اكله افضل <تصفيق> لا يا امير كنت فاهم خطتنا كويس ما كنتش تقول كده ده قتل ببرص النهارده حيوصل لنفس النتيجه اللي احنا مش عاوزينها فهي انضمام مماليك ببرص لمماليك قطز واحنا عاوزين نخربهم كل مجموعه لوحدها ازاي ينضم مماليك ببرص القطز وهوا اللي بالعكس دول حيهاجموا مصر عشان ينتقموله ينتقموا لمين يا سنقر اول الامير الكبير ما بيموت بيدوروا لهم على سيد جديد واللي حاصل النهارده ان المماليك منقسمه حوالين اتنين كبار فواحد منهم قتل التاني حينضموا كلهم للانتصار انت نسيت شعار المماليك ولا ايه ها لا ولا الا للمنفعه ده شعارك اللي دايما بتقوله لي ايوه على العمومه هي فكره قلتها اذا كانت متواصله هو هي اتواصل انت لوحدك عشان هتخلصك من عز الدين رضوان واحنا برضه هننفذها لك يا صقر بس بعد تعديل بسيط مم. يعني الفكره عجبتك يا, يا جناب عبد العال خان مش بطاله بس زي ما قلت لك عليها تعديل بسيط وهنبعت رجاله تهاجم وتحتل لك عزبه الرضوان إنما يده فرصه لبيبرف يهرب اظن بعد ما يهرب مش ممكن يرجع مصر كصديق فحديثك لا ابدا مش ممكن مش ممكن طبعا طب عليك تمدينا ببعض مماليكك عشان يقوموا بالمهمه دي إيه؟ لا مش ممكن ده امر لا اسمع بقى انا مستعد انفذ لك اي امر الا ان انا اروح للمشلهه برجليا خايف من ايه من حاجات كتير قوي اولا محدش من مماليكي يعرف اتفاقي معاكم الا بقطمر والسطار وعشان اديك مماليكي هجمه بيبر لازم هقول لهم ما بتثقش مماليكك؟ المفروض ان المماليك بيتبعوا امرهم في ولاؤه الا ولاقه للتطار ما حتعتمد عليهم في شغلك معنا الساعة من غير ما يعرفوا المفروض انك هتجند منهم رجال يتجسسوا ورجال يخربوا رجال الكتل. الفتل حلقيهم؟ نما كده؟ جلهم الامر كلهم انهم اشتغلوا مع التتار <تصفيق> هيوموا عليا بالسيوف ويقطعوني خصوصا ان المماليك اللي جم من الشام عجن خاتون هيجوا المماليك بتوعي ضدكم لا انت تسيبني اشتغل بطريقتي حنقل واحد واحد على مهلي بعد ما اطمله قوي ثم تخليهم يهجموا ببرص من غير ما يعرفوا ان ده تدبير من التطاع ده ممكن انما بالنسبة للبرس لا لو شافوا ببرص قدامهم حينضمولوا ويسيبونها السلام ويسيبوا قطف نفسه انت ما تعرفش المماليك بيحبوا ببرس قد ايه بلاش يعرفوا انه ببرس قول ان الشيخ احمد الدسوقي ولا كمان ما بيهاجموش درويش لهم انه درويش مزيف وانه جاسوس للتتار كل ده ما ينفعش ايوها كل ده ما ينفعش اول ما حاشفوه حيعرفوه وحتى لو هجموه بالليل حيسمعوه صوته حيعرفوه لأ انت ابعد مماليكي عن الموضوع ده هات له من بطاقكم انا اعرف ان لك رجاله في دوية. ايوه ايوه ممكن ضبر الرجاله بس مش حيبان عليهم انهم مماليك نلبسهم لبسهم زي مماليك قطز وعلينا اني ابعتلك لك ملابس فرسان من بطاق قطز امتى تجهزها اقرب الليل تعالى لي خدها انت عاوز كام اربعة. <تصفيق> اربعه اربعه اربعه هيهاجموا ببرس وهيدينا اضواء <تصفيق> إظهر انك ما عندكش فكرة أبداً عن ببرس هل واحد كاف؟ إن من ثلاثين أربعين السلام حتى لو كانوا فرسان ممتازين؟ حتى لو كانوا جن ازرق فجهز انت الملابس وأنا حجاهز الرجاله. وبعض بكرة هعزيك في عزي الدين رضوان ربنا يسمع منك إذن على فكرة مم. أنت طلعت مصطفى المجار من الحبس ولا لا لسه هخليه كم يوم عشان أكثر نسه لا لا انه تطلعوا الصبح عشان عاوز ازوروا في بيتهم ليه طيب حتزوروا بتاع ايه؟ اطمنوا ان ابن عندي اخوفهم من انه يحاول يتصل بيه بس عليك ترعبوا من الخوف على ابنه ولو وقع في ايدك حقوا ما انا دلوقتي ارجع الجبل احاوز تقول لي حاجة تانية؟ اه ما وصكش على عز الدين رفل <تصفيق> <تصفيق> بكرة بالليل حقيقيهم مقتول تعالق في الوراء الباب فاكتمر فاكتمر تعال معايا مش ناوي تقول ابنك مستخبي فين اللي يعرف حاجه يقولها واللي ما يعرفش حيقولها ازاي هات الكرباج يا ابو طمر هو انت بتتعب نفسك على الفاضي مهما ضربتني هقول لك على حاجه ما عرفهاش ازاي بس يا اغا <تصفيق> يظهر يا مولاي ان رصف مصطفى بيقول الحقيقه امم انت بتصدق انه ما يعرفش ابنه مستخبي فين <تصفيق> لو كان يعرف يا مولاي كان زمانه اه كان ضرب لما شبع طيب والعمل ايه يا ابو العمل العمل يا مولاي هو الصفح ايه انا اصفح عن واحد حرفوش بيبص الحريم للامراه مش ممكن مش ممكن يا والله الود ما عمل حاجه تقضي بنبولك ده طيش حيال بقول لك خلاص ها يا مولاي سمحك وشك فيه ثوابت مش مخلصني ابدا يا ابوك تمام ابدا لكن علشان خاطرك انت بس خلاص مبسوط يا ابا مصطفى مبسوط ها الامير سمحك انت وابنك اه على الله يثمر فيك ادعي له بقى الله صح. يخرج صح. الله يسامحه روح يا اغى الله يسامحه يا راجل ما يبقاش قلبك اسود ادعيله دعوة دعوه كويسه قول ربنا يطول عمره اللي زيه عمره طويل يا ابو قتمر بيقولوا في الامثال عمر الشايب لا ده باين عاوز له قربجين يخلوه يلمسانه خلاص يا مولاي خلاص انت سمحته والمسامح كريم قوم يا راجل قوم هسيب لك الباب مفتوح ايلا بينا يا مولاي الراجل صدق لحد كده المهم الباعي عل صوتك قوي عشان يسمعنا انت فاهم انا سمحت صحيح يا ابو ثمر امال ايه يا مولاي اه انا اطرقت عنه عشان امسك المجرم ابنه لما يرجع البيت واذا مرجعش يا مولاي اذا مرجعش ابوه هيروح لنطرح ما هو متخبي تسمع يا ابو ثمر هاولك نصلى حد وراه يرأبه مطرح ما يروح لحد ما يوصلنا لابنه حاضر يا مولاي كفاية خدا يا مولاي كفاية زمانه بيتفاعش من الخوف على ابنه يلا بينا بس لما الولد ايدي انا حسنقه ايوه حسنقه اشهر مرات الله يخرب بيتك يا اغم توبك طمو بقى عاملين فخل إبراهيم طبعا ما شوفانا ولا انتم المهم اخرج من الجلب وبعدين تتعدي يا ترى يعيش عامل ايه دلوقتي ما هي شرطة البنية بتحبه وحية النبي بتحبه الهي شبهت عبنيلو الشاهية والاغى وبو الطمر كلهم في يوم واحد انا انت هنا يا مموتها انت ابعلي عني ابعدي عني أبوش غذلك إيه يا عم مصطفى أنا لا عمك ولا خالك ولا بيني وبينك أي معرفه حصل حاجة فين إبراهيم أمه؟ مالكيش دعوة بإبراهيم أعملي معروف إيه بس يا عم مصطفى إيه اللي مزعلك بق مش عارفه اللي جررنا من تحت راسك جرلكم إيه؟ الامير الزنقر ضايقكم ضيقنا بص الظهر إيه؟ بتسمي الكرابيك دي كلها مضايقه وليه كده؟ حرام عليه له هو المهم دلوقتي تعتقينا انا والوجه وجه الله حل عم قلبنا ربنا عم سيئة احتي ماش تجوزتي ما تحل عنا بقى احنا لسه مخلصناش من صنقر عشان نقع مع صنجر ما تخافش اعمو صدق من صنجر انا ما تجوزتوش ابراهيم انا ما تتجوزوهوش الله اكبر قلت ما تتجوزوهوش لا اعملي معروف اعملي معروف روح تجوزيه ابراهيم دي دلوقتي تفشار هربان مفيش فيه انا انت بتحميني نتيجة اللي حصل لي يا عم مصطفى انا مليه ذنب لو كنت تعرف ان الامير سنقر قابد عليك وبيضربك كنت منحته يا شد تعملي معروف ملتقي دعوه بينا الحمد لله اللي جات على كان فربا فهكذا يا عم مصطفى ابراهيم يقول لي انا اخوك وامي امي وانت تعمل حياتك. لا اخوكي ولا يعرفك ولا دمه من دم في شك انت دمك دم امرا واحد غلابه أم ابويا مات قلت انت تبقى أبويا أبقى أبوكي قدل لي كان ناقص يا تل ابويا اتاكل أبويا يا عم مصطفى. والأمي الزنقر استفرد بيقول وستضعف وليش حد غيركم دلوقتي يا ستة احنا ما نجح الأغى أولى بيك كفايا اللي جربنا من تحت راسك ثم يعني في قدنا ايه, إيه نعملون يا ستة احنا مش قد الأغى دا دا مجرم واحنا ناس غلابة طب ربنا عوضك عن أبوكي بس بعيد عنك وبعدين بقى طب انا هعملك ايه دلوقتي ما اتعيطيش بقى انا مش ناقص غلط طب بس قوليلي كده انت عاوزان اعملك ايه خلي بعلم يجيني لا الا دي انا مش مستغنى عن الواد اه ده الاغم الاغم طلعني انا فخ له علشان يمسكه ومانت أخديه يجيله هنا برجليه لا يا دي ما أقدرش عليها تحب ابلغه حاجة ما عنديش مانت إنما أجيبه القضاءه برجليه لا طيب كله جانب نستنيه ما قلنا لا ومش هتتجوز سنجر ولا غيره هستنى طول العمر تستنيه إيه بقى بتحبيه بصحية مش معقول اه حد يا عم مستفى لحب اسمعي يا عيشي انت تاخد بعضك وتسافر على اهلك في المنصورة تقعدي هناك لحد ما مكادة طيب الداري هو، الداري هو ما شوف مين عشان يكونوا الملاعين جايين ثاني يا شيخ عبدالعال أهلاً, اهلا اهلا اهلا يا عبدالعال عبد اللهم اجعله منزلا مباركا واحفظ اهله من كل سوء يا سميع يا مجيب اه الولاد راح يا سيدنا في ولادك في الحفظ والصون وعاوزين يشوفوه وقبل ما تدخل الجبل قص وراك اذا لقيت حد من البصاصين بتعصن ارجع وان شاء الله ربنا حيعميهم عنك ببركتي أدين بائزه الكبري اما بصوا ورايا زي الشيخ موصاني والصاني ما محدش ماشي ورايا يا ولاد الحلال الحمد لله الحمد لله ربنا عناهم بركاتك يا شيخ عبد العال <تصفيق> انت اللي بتستغير بالشيخ عبد العال كشك يا رب ودخلو منين اهل كفيف على باب الله حاضر حضر الشيخ عبد العالم خط بياتي بالله أعمى وليس خط ولك إن السلطان قوتز في زمانك ادينا بقينا في الجبل أما ابص ورايا زي الشيخ موارسان محدش ماشي ورايا يا ولدي الحلال ومش واخد بالي لا الحمد لله ربنا عمل بصاصين بتوع الاغا ما حدش شافني منهم ونجيت باركتك يا شيخ عبد العال يا ساتر اللي بستجير بالشيخ عبد العال يا ساتر يا رب وده الامنين منين ده راجل كفيف على باب الله قاصد حضره الشيخ عبد العال خد بيدي لحد هناك اعوذ بالله اعمى وبيسخط ولا كانه السلطان طب مش واخد بايدك ها انا راجل كفيف ربنا يسلبني نعمه البصر خد بيدي بقولك لك يا باي طب بيسخط انت كنت بحد متفتح انا الراجل غلبان ومحتاج لمساعدتك واني محتاج للمساعدة يطلبها برزالة كده انت اسمك ايه اسمي شعبان العكر العكر الله يخيبك اما صحيح عكر واسمك عكر يا عبد الله حرام عليك تتاخر على عباد الله مش انا اللي بتمسخر ابوك اللي سماك العكر هو اللي بيتمسخر عليك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم اي والله معك حق من عارف انت تطلع ايه جايز والي من احباب الله ومش باين عليك هات ايدك يا عم هات ايدك وحكت عليك خد يا ساتر دمت عليك شخطه فشر السلطان قطز في زمانه صحيح صحيح كل ذي جبار ما تاخذنيش يا ولدي ساعات الواحد بين نفسه ويفتكر أيام زمان أيام الشقاوه مش بقول لك انت كنت بتقدم وانت مفتح وكنت شيء قوي يا ولدي ده ربنا تاب عليا والحمد لله فبعليك بقى ولا العام هو اللي هدي قوتك يا مختار لا يا ولدي أنا اللي خزأت عني بايديا يا شاكر وليه بقى تاذي نفسك بقليه. عشان كفر عن اللي عملته في خلق الله يا والدي انا كنت مفتري اوي اوي لولا لطف ربنا وبركه الشيخ عبدالعال كم مقوايه جهنم وبئس المصير الشيخ عبدالعال هو اللي هدفك ده راجل صالح ربنا توجب على ايه ناس كتير في المنام يا والدي ورح خبطني بعكازه على سدري وقال لي توب الى الله يا شعبان يا عكر ارجع الى الله يا شعبان يا عكر انا الشيخ عبد العال مامورك انك تخزع عينيك وتلف في الارض تشحت لقمتك وتذل نفسك وبعد فلقي في الحضره اشوف لي معاك حل <تصفيق> نلتقي غدا مع المماليك دوي كل في يا من عبد الرحمن فهمي اغاني صلاح جهيم الحان ابراهيم رجب <متصفيق> إخراج مصطفى ابو حطب غزل نلتقي مع الجزء الثاني مع تحية المخرج رمز المخرج رمز المخرج رمز المخرج رمز المخرج رمز المخرج رمز المخرج رمز المخرج رمز المخرج رمز